ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م س ب ح ل ل ه ما ف ي ا للعلوم س م ا ا ا و و ت أ ر ض وهو ا ل ز ز ي ا ك وهو على كل ا ل ا و ا ل ا م ي ه و ه و بكل شيء ع ل ي م ه و ا ل ذ ي خلق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا استوى م ثم ع للعلوم ى ا م ما الأرض يلج في ا يخرج ي منها وما ن ز ل من ا ل س م ا ء و م ا ي ع ر ج ف ي ه ا أينما وهو معكم أينما أ ي ن م ا كنتم و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن بصير ل ملك ا س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و إ ل ى الله ت ر ج ع ا ل أ م و ر يولج ا ل ل ل ي في ا ل ن ه ا ر و ي و ل ج ا ل ن ه ا ر م ي ه وأنفقوا م م جعلكم ا م س ت خ ل ف ي ن ف ي ه ف ا ل ذ ي ن آ م ن و ا منكم وأنفقوا ل ه م أجر ك س ي وما ل ك م ل ا ت ؤ م ن و ن ب الاسلاميه ل ه و ل ر و يدعوكم و م ل ت ن ب ب ر ك وقد أخذ م ث ا ا ق ك م إ ي م و الذي ينزل ع ل ى ع ب د ه آ ي النابلسي ت بينات للعلوم ا ل ل بكم ر ح ي و م الاسلاميه ك م أ ل تنفقوا في ب ي ل ل ولله ه اسماء ث ا ل ا ل و ه ا ل ح س ض ى لا يستوي م ن من أنفق من ك م الفتح قبل و ق ا ت ل أ و ل ئ ك أ ع ظ م من درجة ا ل ذ ي ن أ ن ف ق و ا من ب ع د و ق ا ت ل و وكلا وعد ا الله ل ح س ن و ا للعلوم ه بما ت م ن خبير ن ذ ا ا ل ذ ي يقرض ا ل ل ه ق ر ض ا حسنا ف ي ض ا ع ف وله أجر ك ي م ي و س و ع ى النابلسي م م ؤ ي ن و ل م م ؤ ن ا ع نورهم ب ن ي للعلوم ب أ ي الاسلاميه ن ه م ب ش ن ت ح اسماء ا ل ر الله د ي فيها ن ك و الحسنى ف ز ا ل يوم ي قيل, قيل ارجعوا وراءهم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم موسوعه ع ك م ق النابلسي وغرتكم حتى حتى جاء أمر الله وغركم للعلوم ر الاسلاميه ولا م ن الذين ك ف ر و ا م أ و ا ك م النابلسي ر هي مولاكم و ل ل ع ل و ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ي ه ت خ ش م ق ل و ب ه م لذكر ا ل ل ه وما ن ز ل من ا ل ح ق و ل ا ي ك ك و و ن ا ا ل ذ ي ن أوتوا ا ل ك ت ا فطال ب قبل من ع ل ي ه م ا ل أ م د ف ق س ت ق ل و ب ه م و ك ث ي ر م ن ه م ف ا س ق و ن ع ل م ا أن الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها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 أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م ل ع ل م و أ م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا لعب وله م ي ن ة و ت ف ا خ ر ب ي ن ك م و ت ك ا ث ر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كمثل غ ي ى كمثل غ ي ف أ ع ج ب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون ح ط ا م ا وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله و ر ب و ا ن وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور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 ك ي لا تاسوا على ما باتكم ولا تفرحوا بما آ ت ا ك م والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله الغني الحميد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 ثم ق ف ي ن ا على آ ث ا ر ه م برسلنا و ق ف ي ن ا ب أ ي س بن مريم واتيناه ا ل إ ن ج ي ل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه و ر ح م ة ورهبانيه ة و ر ب ابتدعوها ن ي ة ما كتبناها عليهم إ ل ا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 يؤتكم كفلين من رحمته يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وآمنوا برسوله, وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آ م ن و ا ا ت ق و ا ا ل ل ه و النابلسي ويجعل, لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر م للعلوم ي م الاسلاميه على شيء م و ا ل ل ه و أ ن ا ل ف ض ل ب ي د ا للعلوم ه ي ن ي ش ا ء و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م